وكذلك فتننا بعضهم ببعض يقول اها اولئك من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرد واذا جاء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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين عندهما مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر